بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا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 وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 قال آية كأن تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا يا يحيى خل كتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وَحَنَانًا مِّلْءُنَا وَزَكَاه وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اذن تبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا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 فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت إليه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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعمد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا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 لَإِنْ لم تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَنِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِنُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي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 ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم من من ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم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 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يغنمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتي لارون فيها لغوا الا سماء ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وَمَا كان رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فاعبده وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا ما مت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ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 فَمَن نُنَجِّلُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْلِهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ سَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا, الله الذين اهتدوا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الهدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا